ان الله مع الذين اتقوا الله ومحمدون ا ل ت ع لكم هذه المادة ل م هذه ا و بكل لسان ل ا م ع د في كل زمان الذي لا يحلو عن علمه مكان ولا يشغله كل مكان لا علمه ولا زمان عن شان عن ش علم ا ل ق ر آ ن خلق ا ل إ ن س ا ن علمه البيان والصلاه والسلام على رسوله المؤيد ب ا ل ق ر آ ن دامغ الباطل بالحجه والبرهان وعلى آ ل ه واصحابه أ ه ل التقوى و ا ل إ ي م ا ن وعلى كل من سار على نهجهم واقتفى أ ث ر ه م إ ل ى يوم الجمعه بإحسان باحسان ع د ل الحاضرين والسامعين نحييكم جميعا ب ت ح ي ة ا ل إ س ل ا م ا ل خ ا ل د ة ونقول السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته ونسال الله عز وجل أ ن يتقبل من القائمين على هذه المحاضرات ويكتب ذلك في م ز ا ن حسناتهم في يوم لا يرثر فيه مال ولا بنون إ ل ا من أ ت ى الله ب ق ل ب سليم حديثنا اليوم حديث ذو سجون حديثنا عن خير الناس و أ ع ل م الناس و أ ح ل م الناس و أ ش ج ع الناس و أ ك ر م البشر وسيد الرسل حديثنا عن هذا الحبيب يا محبه ولكن ق م ا م الله عز وجل فهو يقول فهو يقول ف ه ي ق ل فهو ي ق ه و يقول ف ه يقول ف ق و ل فهو يقول فهو يقول فهو يقول فهو يقول فهو يقول فهو يقول فهو يقول فهو يقول فهو يقول فهو يقول فهو ي ل ف ه ي و ل فهو ي ق و فهو يقول ه و ي ق و فهو يقول فهو ي ل فهو يقول ى ه و يقول و يقول فهو و ل ف ه ي ق ل ه و يقول فهو يقول فهو يقول فهو يقول فهو يقول فهو يقول فهو ل فهو يقول فهو ي ق ل فهو يقول ف ا و ي ق ل ف ب و يقول ف و يقول فهو ي ل فهو يقول فهو ي و ل يقول فهو يقول ق ل فهو ي وشمائله أ ن ه ق د ر ه للناس لقد كان لكم في رسول الله ا س و ل حسنه لمن كان يرجو الله واليوم ا ل آ خ ر وذكر الله كثيرا الحديث عن المصطفى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ليس ب ا ل أ م ر يسير وليس بشيء الهين ولكن حسبنا أ ن نذكر ما اقتطعنا ببعض جوانب عربته عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وخصائصه واخلاقه وعبادته ومعجزاته عليه الصلاه والسلام لعل في اشارتنا الى هذه الجوارب الفائده والعظه والذكرى الكلام عن على النبي عليه الصلاه والسلام مدخل ه ما هي خصائص حياته عليه ا ل ص ل ا ة والسلام او خصائص سيرته عليه الصلاه والسلام ت ي ز ت س ي ر ة المصطفى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من بين سائر الناس وسائر العملاء و ا ل ق ا د ة الذين ذكرهم التاريخ خ ص ا ئ ف ه ا انها سجلت ب أ د ق الوسائل وكتبت ب أ ض ص ا ح القواعد ح ي ا ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ح ي ا ة م د و ل ة ب د ق ة ع ا ل ي ة سخر الله جل وعلا علماء من المسلمين فسجلوا ح ي ا ة المصطفى صلى الله عليه وسلم بكل تفاصيلها وتشددوا في أ ن ينسبوا للرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قولا أ و فعلا أ و تقريرا إ ل ا بعد ا ل ت أ ك د من ا ل ص ح ة خ ا ل ي ة حياه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام خ ا ل ي ة من ا ل خ و ا ف ا ت و ا ل أ و ه ا م ف ه ي م س ج ل ة بها صحصوا و أ و ث ق القواعد كذلك من ميزات سيرتها عليه والسلام انها ل ل ا والسلام ة أ سجلت ك ا م ل ة لم يهمل ش ي ء م ن حياه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام سجلت حياته ك ا م ل ة ا ل ط ف و ل ة وكيف ن ش أ يتيما في عمر مكه وفاه أ م ه ووفاه أ ب ي ه و ي ع ا ي ه ع م ه له عليه ا ل ص ل ا ة والسلام شبابه قبل ا ل د ي س ه وبعد ا ل د ي س ه حياته قبل ا ل ه ج ر ة وبعد ا ل ه ج ر ة وسائل التفاصيل حياته ا ل ع ا م ة وحياته ا ل خ ا ص ة داخل البيت مع أ ز و ا ج ه ومع ع بناته عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وحياته ا ل ع ا م ة مع ا ل ر ع ي ة ومع أ ت ب ا ع ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حياته كلها م ك ش و ف ة لم يهمل منها شيء حتى قال بعض العلماء من المستشرقين والموالقين أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هو ر ج ل الوحيد الذي ولد على ضوء الشمس أ ي كانت حياته م ق ش و ف ة للجميع إ ذ ا نظرنا إ ل ى س ي ر ة العظماء نجد أ ن التركيز على جوانب العظماء فقط يمكن أ ن نجد حتى في س ي ر ة ا ل أ ن ب ي ا ء وقفه ا ل أ ن ب ي ا ء لا نعب عن كثير من ا ل أ ن ب ي ا ء إ ل ا ف ت ر ة ا ل د ع و ة فقط اما ا ل ط ف و ل ة ه ي م ج ه و ل ة الوفاء م ج ه و ل ة الميلاد مجبول أ م ا الصراع في زمن ا ل د ع و ة إ ل ى الله عز وجل ومجاهد المشركين فتكون م ع ل و م ة للناس أ م ا النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فحياته كلها حتى ا ل ح ي ا ة ا ل خ ا ص ة داخل ا ل أ س ر ة وداخل جدران المنزل كانت م ك ش و ف ة للمصطفى صلى الله عليه وسلم حتى ي ت ح ق ق للناس قوله تعالى نرد رسول كان الله لكم في رسول الله أ س و ه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم ا ل آ خ ر وذكر الله كثيرا كذلك ح ي ا ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام تمثل ح ي ا ة ا ل إ ن س ا ن الكامل و ا ل ن ه و ذ ج والمثال في كل الجوانب عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فرسان غلو للناس عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في عقيدته وفي عبادته وفي أ خ ل ا ق ه ومعاملته عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وكانت كل جوانب ح ي ا ة المصطفى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ترسل إ ع ج ا د للناس و ب ن فيها عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ا ل ق م ة وبذلك تميز على سائر العظماء وسائر ا ل ق ا د ة عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ل أ ن ه نظرنا الى سائر العظماء و ا ل ق ا د ة نجد أ ن بعضهم يكون متفوق في جانب من الجوانب لكن ب ق ي ة الجوانب لا يكون له فيها و ص ي ب بعض القاده يتفوق في الجانب ال... القيادي و ا ل إ د ا ر ي يكون إ د ا ر ي م ح ل ق لكن في جانب ا ل أ خ ل ا ق والسلوك يكون صفرا قد يكون سفين وقد يكون تافه لكنه في جانب ا ل إ د ا ر ة و ا ل س ي ا س ة لا يشق له ع ب ا ر قد ي ج ن إ ن س ا ن في الحرب شجاع لا يشق له ع ب ا ر ولكن يجب ان م ه ا ل إ س ا يكون ه في ن ا ل إ د ا ر ة ه ويسير ع ف شيء و لكي ا يفتح ي م و ر و ه ك ذ ا إ ذ ا ب ح ث ن ا عن أ ي ع س ي ر لكي يكون ج هناك اداره و محدود أما ي ا ي ا ل ن ب ي ع ل ي ه الصلاة و ا ا فإذا ل ل س م ن هناك ل اداره ويسير ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م أعظم ا ل ق ا د ة إ ذ ا نظرنا إ ل ى المجاهدين وجدناه عليه الصلاه والسلام أ ش ج ع المقاتلين إ ذ ا نظرنا إ ل ى المربين وجدناه عليه الصلاه والسلام أ ح ك م المربين إ ذ ا نظرنا إ ل ى جانب ا ل إ د ا ر ة و ج ن ه صاحب ل ى ل ل عليه وسلم ه ا الفهم البعيد و ا ل ق ف ق الواسع والنظر الثاقب كل الجوانب في ح ي ا ة المصطفى عليه الصلاه والسلام تمثل امه من أ ر ا د القدوه في جانب ا ل ا ب و ة ك س ي ر ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فيها ما يكفي ومن اراد ا ل ق د و ة في جانب ا ل ق ي ا د ة ف ح ي ا ة المصطفى صلى الله عليه وسلم م ل ي ئ ة ب ا ل م و ا ئ ف من اراد ا ل و ة ا ل ا النبي ق د و القدوة في جانب ا ل ت ر ب ي ة فيجد في ح ي ا ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام اعظم قواعد ا ل ت ر ب ي ة ومبادئ علم النفس وعلم القلوب عليه الصلاه والسلام هذه الميزات الثلاث يمكن أ ن ت ك و ن أ ه م ما يميز ح ي ا ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عن ب ق ي ة العظماء المسجلين في التاريخ أ ن ه ا ح ي ا ة م س ج ل ة ك ا م ل ة و أ ن ه ا ح ي ا ة م و ث ق ة و م س ج ل ة ب أ ص ح الوثائق و أ د ق القواعد التى و ض ع ه ا ا ل ل ك ا ل ج ر و ان ل ت ع ي ك و ا ل ل ه و ا ل حديث و ا ل ي ك و ا ل و ص و ل ك ذ ل ك ح ي ا ة النبي ل ع ي ه ا ل ص ل والسلام ا ة ت م ث ل ك ل ه ا من اجل العمليه و ا ا ل ص ل ا ا ة و ل س ل ا م ف م ن ه ا من ا ي اجل العمليه ل ا التي ا ت م ت ع بها من ه ك ا ن ع ل م ا ل ن ا س ع م ل ا ي د في هذه ا ل أ م ة أ ع ل م من المصطفى اعلم ل ل ه ي ه و س ل أعلم الناس بالله و أ ع ل م الناس بشرع الله و أ ع ل م الناس ب ع ظ م ة الله عز و جل و جل ا ل ه و هو القائل عن نفسه أ ن ا أ ع ل م ك م بالله و أ ت ق ا ك م له فمن رغب عن سنتي فليس مني بعض الصحابه ارادوا ان ي ت ج ا و ز ا ل ح ك م من ب ع ا ل ع ب ا د ة قال له النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام والله اني لاعلمكم لا بالله وارشاكم له فهو غير عن سنتي فليس م ن ي لماذا قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام اعلم الناس ل أ ن ه ر أ ى ما لم يرى ي و ه وسمع ما لم يسمع سواه وكشف الله جل وعلا له ما لم يشف لغيره عليه ا ل ص ل ا ة والسلام مر بمراحل العلم اجمعها من علم اليقين وحق اليقين الى علم اليقين المراحل ا ل ث ل ا ث ة ا ل م ذ ك و ر ة ع ن العلماء لمراتب العلم مر بها النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فعلم اليقين ما كان عن خبر اتى النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الخبر بعالم غ ي ب فامن به عليه الصلاه والسلام و ا ل ج ن ة والنار وعالم ا ل م ل ا ئ ك ة وعالم الشياطين بلغ النبي عليه الصلاه والسلام هذا الخمر فانتقل من الجهل الى علم اليقين يعني اقبح موطن بهذا العالم وغير شاطئ ولا متردد فيه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ثم كشف الله جل وعلا له ا ل ح ج ا ة فراى النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يرى الشياطين بل أ م س ك الشيطان بيده وخلقه حتى وجد بلد لسانه على يده في صلاته عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وقال ل ل ب ه لولا دعا ا ل ق ي ر سليمان لربطه الى ساعه من س و ا ر ل المسجد يلعب به ل ن مال المدينه الشيطان الرجيم وراى النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ا ل م ل ا ئ ك ة وراى جبريل له ستونيا الجناح الجناح الواحد ي س د ق ا ي ن المشرق و ا ل م غ ر ب بل النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام راى ا ل ج ن ة فتح الله له بعد ا ل ج ن ة ودخل ا ل ج ن ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وتجول في ارجائها وراى ما عبد الله جل وعلا ل أ ه ل ه ا من القصور والحور ض والحضور والدور ح و و ر ا ل تفقد النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وسنه خشخشه نعليه ب ن ا د بين يديه في ا ل ج ن ة بل كشف الله جل وعلا له النار وراى ما فيها من العذاب و ا ل أ ه و ا ل هذه الرحله ة في لتليسراء ل ر ا ا و كشفت النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ما لم يشف ل غ ي ر ه لذلك عاد منها وهو أ ع ل م الناس و أ و ث ق الناس بالله رب العالمين و أ ع ظ م الناس إ ي م ا ن ا ويقينا ل أ ن ه راى ما لم يروا وشاهد ما لم ي ش ا ه د و وسمع ما لم ي س ب ه و ا وعلم ما لم ي ع ل م حتى في من العلماء اولمره الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب كلهم دون ر س و ل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في العلم و ا ل م ع ر ف ة حتى كان يخاطبهم عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لو تعلمون ما أ ع ل م ل ب ق ي ت م كثيرا وارشدتم قليلا ولما ت ل ز ل ت م بالنساء على ا ل ف ر و ج ولخرجتم ا و ن السعداء وجل ل ا تجاوون الى م ح ت الله عز و ا ل ل هؤلاء ا م الأمة أ بالبكاء ر و لو ل هؤلاء يعلم يعلم النبي عليه الصلاة كان ا ا ل ل يقول لهم لو س م تعلمون ما أعلم أي لو ت اعلم ل ما من العلم ما أتاني بلغت بلغت لو لتغير ت حالكم وتبدل ش أ ا ك م لو تعلمون ما أ ع ل م ل ب ر ف ت م قليلا ولو بطلتم كثيرا كما قال عليه الصلاه والسلام من خ ص ا ئ ص العلم أ ن ه اعلم البشر بالله رب العالمين و أ ع ل م الناس ب أ م ر الله وبشرع الله بمعنى انه لا يمكن ابدا ان يولد ا ل م س ا ل أ ع ل م ب ا ل ش ر ي ع ة و الرسول عليه الصلاه والسلام أ و يعرف الله أ ك ث ر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا يوجد اعلم بالله من الله و لا ي ر د اعلم بالله بعد الله من رسول ل ه ص ل الله عليه و س م ه م ا كان ش ر ي ه ا مهما كان, كان عاريا مهما كان متعلما مهما كان ف ط ي ح ا مهما كان دارسا مهما حوى م الشهادات والدرجات والهدى فافضل لن ي ظ ل ر مقدار علم النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و درجته عليه الصلاه والسلام الفقه و ا ل م كان ه ي ه من خصائصه عليه الصلاه والسلام ا ن أ اعلم الناس بالله وبشرع الله ثانيا انه عليه الصلاه والسلام احرص الناس على هدايه الناس احلم الناس بالناس المصطفى صلى الله عليه وسلم وارحم الناس بالناس رسول الله عليه الصلاه والسلام كيف لا وانا ا خ الله ان النبي عليه الصلاه والسلام ارحم بنا من انفسنا و أ و ل ى بنا من آ ب ا ئ ن ا و أ م ه ا ت ن ا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هذه ع ق ي د ة لازم يعتقد ا ل إ ن س ا ن أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ارحم بنا من أ ن ف س ن ا أ ك ث ر من ر ح م ة ا ل إ ن س ا ن ب ل ف س ه رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحم به و أ ح ر ص على ر ص ا ل ح ه و أ ش ف ق عليه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ذلك في قوله تعالى النبي أ و ل ى بالمؤمنين من أ ن ف س ه م و أ ز و ا ج ه أ م ه ا ت ه م ومن رحم بعضهم اولى ببعض في كتاب الله ف هذه ا ل آ ي ه النبي اولى بممنون من اوقاتهم اي اعلم بما يفلحهم من علمهم بما يفلحهم و احرم على مصالحهم من شرطهم على مصالحهم على الصلاه والسلام وقال لذلك لخواتم سوى تتوضى قائلا لا ارجعكم وصول من ا و ق ا ِ ك م من اوقاتكم ولسنا على الوريد ولست م ل مجتمع مجهول من انفسكم عزيز لعليه ما علمتم ل حديث عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاه والسلام, ويشبه النبي عليه الصلاة والسلام مثلي ومثلكم و ف ي ر و ا ي ة إ ن م ا مثلي ومثل الناس كرجل أ و قلنان فلما أ ر ا د ما حوله جعل الفراش والدواب والجنادب التي تقع في النار يقعن فيها و ه ي ب ه ن عنها و ي غ ل ب ن و ي ق ت س م ن فيها أ ن ا آ خ ذ بخبزكم و أ ن ت م ت ك ل ت و ن مني في النار على ا ل ا خ ر ا ق والسلام هذا المثال البديع والتشبيه من ن ا ل ب ي عليه الصلاة والسلام ي ش ب ه رحمته بالناس وهم لا مثال ب أ ن حاله مع الناس كما ت ل رجل أ و ق د م ا ء ر ا فلما اراد ما حله ت ك ا ث ر عليها الحشرات ومعلوم الحشرات ب ت س ر ع و ت ت ف ا ق في النار و تحلق و تموت لجهلها و طيشها و اتباعها لشهواتها فقال النبي عليه الصلاه والسلام حال الناس معنا ل ل آ خ ر ة كحال الفراش مع هذه النار في الدنيا فالناس يترابطون إ ل ى النار والنبي عليه الصلاه والسلام يجتهد ان يحجزهم و ي غ م ع ه م من النار اخذوا بحجزكم يعني ي ج ز و ه م من ثيابهم حتى لا غ و ى في النار وهم يتفلتون بين يديهم ي غ و ى ف النار هذا المثال ش ب د النبي عليه الصلاه والسلام ج ا ل الناس او الجهال بالفراش والشهوات بهذه النار والنبي ز و ا ج عليه الصلاه والسلام بين ا لنا كيف الخراب من هذه الشهوات وكيف السلامه بيّن والوقوف ه النجأ بالله فشبه هذه ا ل ت ح ذ ي ر ا ت منه والنصائح ك أ ن ه يجور الناس وينموهم من الوقوف ه ذ ه النار وهم يتطارقون فيها مثل الفراش واتبع الشهوات وطغى ل ت ر و ت وتهلك في النار وهو عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حريص على ان يدخل ل ا ا ر أحد حريف ع لا ي ه ل ل والسلام على لا ص ا ة يدخل النار أ ح د ولكن الجاهل والفاجر يقول ا ب خ ا ل ق اما النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فتقول أ م ه ا ل ه ا و ي ة وماذا ت ل ا ه ي نار ح ا م ي ة فلا تكن و له سلامه من النار ولا نجاه من العذاب إ ل ا باتباع ه ذ ي المصطفى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لكن لو حاول أ ن يختبئ و ي ب ت د ع ويزيد ويرقص ويقدم و ي ع خ ر ويحاول سلام النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هنا الهلاك و ل غ و ث النار أ ن ا اخذ بخجزكم و أ ن ت م تخلقون مني في النار يعني أ ض ر ك م من خ ي ا ل ك م خجزكم قال ابن حجر رحمه الله موقع وقت الرمش إ ا أو و ق ع ا ل من السراويل التي يلبسها ا ل إ ن س ا ن ك أ ن ه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يمسك ا ل إ ن س ا ن من و ق ت ه ويجره الى القلب حتى لا يضع في هذه الهاويه والجهال يتقاربون فيها م خ ا ل ف ي ن ل أ م ر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وسنته عليه السلام فهذه الصفات و خ ط ا ئ ص ه أ ن ه أ ح ر ق ا ل ن ا ب ا ل ن ا س حتى كان النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا يترك ف ر ص ة ل ل د ع و ة إ ل ا ويعطيها ي د ع و ا ل ي ه و د والمطار والمشركين والمراجعين ح ر ي ق على ن ه م كلهم يدخلوا ا ل إ س ل ا م ولكن من يردد الله فلن تجد ل ه وليا المرشدا عمه أ و طالب مات مشركا والنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام استمر معه ف ي هذا الدعوه حتى آ خ ر أ ي ا م حياته وهو في ا ل ر ض ع ا ل أ خ ي ر في الساعات ا ل أ خ ي ر ة احتضار عمرو ابو ل ل فلا له ا ل طالب ا ج ا ولا سلامة ة ل يقول ه له النبي ك ل ل م ة حتى يجد ا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام、السبط. يشفع فيه عند الله وعلا الله جياض أ و يقول له و حج يوم القيامه قل لا إ ل ه إ ل ا الله ف أ ب ر ا د يقول وكان معه قرناء السوء قرناء السوء من الكفار والمشركين ابو جهل وغيره كانوا بجواري يقولون لها عثمان عن مله عبد المطلب فيعيد عليه النبي عليه الصلاه والسلام قل لا اله الا الله فيعيد عليه حتى مات اخر ما مات وهو على مله عبد المطلب مات مشركا كافرا عياذ بالله فحزن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هو ع م ه ت أ ث ث النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ف ا ن ظ ر الله عليه إ ن ك لا تهدي من أ ح ب ب ت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أ ع ل م بالمهتدين ونزل في ا ب طالب وهم ق ا ن ي د ا ت ع عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قوله تعالى وهم ينهون عنه وينقون عنه و إ ن يهلكون إ ل ا انفسهم وما يشعرون كان يدافع عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في حياته أ ب و طالب وكان يمنع النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من ا ل ه المشركين وكان يحذر المشركين من ا ل ت ع ر ض للنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حتى قال أ ب ي ا ت ه ا م ش ه و ر ة والله لن يصلوا إ ل ي ك بجميعهم حتى ويغسل في التراب د ف ي ن ا فاخبع ب أ م ر ك ما عليك وغاضبه و ف ر ح بذاك وقرني ر ي و ل ا دعوتني وزعمت أ ن ك و ا ق ف ي ولقد صبرت وكنت ُ قبل امينا وعرضت دينا قد علمت بانه من خير اجيال البريه دينا لولا الملامه او حلال مسبه لوجدتني سمحا بناك مبينا خائف الملامة لولا لو لو لو لو لو الملامة عازم الصلاة والسلام فرص من عليه الصادق وكلامه هو مثبت ويقول سبب العادات والموروثات وسرد من الاباء والاجداد واتى بسهم جديد لولا منامت او حذار مسبت لوجدتني سمحا بذاته مبينه ومات على ذلك فكان النبي عليه الصلاه والسلام حريص على هدايه عمي لكن الهدايه بيد الله عز وجل القلوب بين الاصبعين وفاضل الرحمن يقدمها كيف يشاء هدايه التوفيق والالهام اما هدايه البلد والان يملكها النبي عليه الصلاه والسلام、يهجي. يشرح ويبين ويوضح الشريعه وقد قام بذلك قيام. أما هداية القلوب فهذه لا الرسول ق ل و ب عليه الصلاه والسلام لن كانت أعطاهها للجميع ما كان إنسان إلا هداه، لكنه لا يجعل القلوب على هداية الناس. حتى أ ن الله جل و ل ا يخفف عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ويعاتب في هذا ا ل ش ر ف الشديد عتاب من الله في ا ل ش ر ف الزائد على الناس فيقول الله جل وعلا ر ة لعلك باخر نفسك على آ ت ا ر ه م إ ن لم يؤمنوا بهذا الحديث أ ت ف ه باخر اي ت ل نفسك ا محمد لعلك قاتل نفسك يا محمد لعلك على اثار هؤلاء المشركين إ ذ ا لم يؤمنوا بهذا ا ل ق ر آ ن ولم يدخلوا ل إ س ل ا م أ س ف ا عليهم لماذا تكاد تقتل نفسك من الحزن والغم على هؤلاء المشركين لا تحمل لهم هما ولا تشغل بالك بهم ك أ ن الله جل وعلا يحفظ عنه من هذا الشيخ ا ل ش د ي ف لعلك باطرا نفسك وقال الله جل وعلا ايضا ان تحرص على هؤلاء ف إ ن الله لا ي ه د ي م يضل وما لهم من ع ا ص ر ي ن هذه كلها تؤكد هذه حرص النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام على ه د ا ي الناس كذلك ع ل من سباته انه ل ل والسلام ص ا ة أصبح اصفح ل ا والسلام كان عن وابلغ م ن و ق العرب ي ا ل ي والنبي عليه قريش ة الصلاة والسلام من وهو اصبح له من تبه قريش أقفح يظل على الله جل وعلا ما أ ر ا د الله ب أ ج م ل بلال و ا ف ح كلام و أ و ج ه خطاء وكل ا ا ل ل س م و كلامه حكم وكل احاديثه مواعظ وكلها فوائد الحديث من ل ا والسلام تستخرجينه فوائد هو عليه الصلاة والسلام يرطي جوانع الصلاة السلم يرطي ي ت ك ل م بكمات م ع د و د ة لكن تحت هذه الكلمات تكون عشرات الفوائد والحكم في كل المجالات وهو قائل على نفسه قبلي ورقيت الشفاعه ورقيت جوابع الكلم و ج و د ت ن ي ا ل أ ر ض ط ي ب ة طهورا ومسجدا ف أ ي رجل من أ م ة أ د ر ك ت ه صلاته فمعه ب ع طهورا و ج ف ب طهورا ومسجنه موجع الشاهد ي الغزيرة والفوائد الكثيرة ذ ا الخطائف الصلاة والسلام يعني وكل أ ح ا د ي ث ه بالتفكير و ا ل ش ر ح نجد ه ن فيها هذه ا ل ف ط ا ع ة و ا ل ب ل ا غ من ذ ل ك مثلا كان عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يعلم اصحاب ا ل أ د ع ي ه و ا ل أ ذ ك ا ر ا ل م خ ت ل ف ة وكانوا يطلبون من التعليم وعندما اصبحت السردير رضي الله عنه كان عاريا بالشيخ واللغه العربيه وكان فصيحا بليغا رضي الله عنه وارضاه لكنه جاء للنبي عليه الصلاه والسلام وقال يا رسول الله علمني شيئا اقوله اذا ا ص ب ح واذا امسكت فقال له قل اللهم فاطر السماوات والارض اعلم الغيبه الشهاده رب كل شيء ومليكه اشهد ان لا اله الا انت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه و أ ن أ ت ت ل د على ن ف س ي س و ء ا أ و أ ر ه إ ل ى مسلم قل هذا ا بابك ا إ ذ ا أ خ ب ا ت و الى ان ت ت ح د ذ الى م ه ع ا م أ ب و ه ي ر ا ر و الى ل اخبار ل و ا ل عليه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل اخبار م و ج ل ي ي ن كما يجلس ا ل ق ا ل ب بين يدي المعلم يطلب منه التعليم علمني يا رسول الله وفي هذا من ا ل س و ا ئ د أ ن ا ل إ ن س ا ن ينبغي إ ذ ا اردت يذكر الله لازم يتلقى ذكر الله جل وعلا من النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ل أ ن ه كان لو كان ت ع ل ي ف ا ل أ ن س ا ن م ن و كان يؤلف انسان و أ و ر ا ق ج د ر الله جل وعلا、بها. اذا كان في هذا ا ل ع م ر خير كان أ و ل الناس به أ ب و بكر الصديق رضي الله عنه ل أ ن ه م ن ا ل س ب ه كان فضيحا العلم كان عالما ا ل ف ط ا ع ة كان فصيحا لكنه مع ذلك جاء من النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا يعرف منه هذه العبادات ا ل ت و ظ ي ف ي ة لازم يتلقاها من النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام علمني يا رسول الله شيئا و ا ق و ل إ ذ ا أ ط ب ح ت واذا رسلت فعلم النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هذه الكلمات المباركات الموجزات ا ل ب ر ي ا ت فعلم كيف يستهون الدعاء يعني كيف يدخل بالمدخل المناسب إ ل ى ما يريد من الطرف وعله الاداب الدعاء عدم الاستعداد و إ ن ه اول ما يبدا به إ د ا ر ا ت اذن الله جل وعلا ي ب د أ بالمجه والثناء والتعظيم والتمجيد لله رب العالمين دين الدعاء يتوصل الدعاء يتوصل العظيمة يستعجل إن الإنسان أسباب أسماء سسنة إجابة لإجابة الله وعلا وقفاته ولا جل بذكر لعله لن ق و ل أ و ل ا اللهم فاطر الصلوات رافض ص ف ة خلق ا ل ص م ا و ا ت و ا ل أ ر ض من صفات الله ا ل ع ظ ي م ة ومخلوقات الله الجليله فاطر الصلوات ر ا ف ض عالم ا ل غ ي م و ش ه ا د ه و ص ف ة المريض رب كل شيء ومليكه صفه ا ل م ب ي ة لكل المخلوقات والقهر لكل الكائنات رب كل شيء ومليكه هل يا س م ع لله رب العالمين وهذا سماه العلماء ا ل ت و ص ل إ ل ى الله ب ا ل أ س م ا ء ل ح س ن ى والصفات العلى توسل إ ل ى الله ب أ س م ا ئ ه وصفاته توسل صحيح و م ش ه و ر ومستحق ثم توسل الى الله جل وعلا بالعمر الصالح وأعظهم والتوشيد أتوسل أشهد أن أي أتوصل إليك بأني أشهد عمر يعمل العالمين العمل عبد بالله فذهد هذا إله الإيمان رب الصالح الإنسان اللا إلا إليك انك انت الله واوهم بك واتوكل عليك واتوسل اليك بهذا الايمان وبهذا التوحيد ان تستجيب الدعاء وما هو الدعاء اشهد ان لا اله الا انت ما هو الدعاء اعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وان اعترف على نفسي سوءا او ادبه الى مسلم يعني بعد هذا التوسل بالاسماء الفسنى والتوسل بالعمر الصالح كان الدعاء وهو متوسل الجمله ا ل أ و ل ى أ ع و ذ بك ل ل شر نفسي و ا ل ث ا ن ي ة أ ع و ذ بك ل ل شر الشيطان وشركه و ا ل ث ا ل ث ة وانا اختلف على نفسي سوى واربع أ و أ ج ر ه إ ل ى اسمى لما وصل العلماء <تصفيق> <تصفيق> ل م الى ا العلماء هذه ا ل ث ل م ا ت وجدوا أ ن ه ا اشتملت على الاستعاذه بالله جل وعلا من كل منابع الشر ومن كل موارد الشر ص الشرص الشرص المصدرين عليه الصلاة من المصدرين جمعت الرجيم فجمع من المفادر منها ومع والسلام من المصدر والمصدر الامرى للسلام من المفادر الاستعاذ يخضع عليه الدعاة عليه أعوذي بالله التي والنبي الحزن الاول الشيطان الرجيم. الثاني النفس فجمع النبي الصلاة والدي كل ذلك للسن هذه هذه لنفس في في يخضر في ليشقط قوله ومن شر الشيطان شركه م عدو مبين ا لعمارة ا اذا ل الإنسان س و ء رباه ة تدخل الجنة برحمة الله ا برحمة عز وجل يجتمع الشيطان ومعه ان ي ف س ا ل م ا ر ة بالسوء لتهلك ا ل إ ن س ا ن في ا ل ن ا ه فهذه ا ل ت م ا ت هي التعوذ بالله من كل منارق ومصادر الشرع اعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه ثم الجمله الثانيه من الحديث الاخير استعاد النبي والسلام من مكان عليه يقع الشرق اقترف إلى ي ظ و ر الانسان نفسه فقال و َ أ َ ن َ ا أ َ ق ْ ت َ ر ِ ف َ على ََ نفسي َِْ لا ا ظ و ر نفسي بهذا الشرط او ي ظ و ر احد إ خ و ا ن ه مسلم او ل ل ا ادبه ل ل مما ا الى ه مسلم ا إ ا أخوه الإنسان فكانت هذه وعند النوم. ولو م س ا وعند ن م الناس ص وصفها ف ا ل ب ي عليه ل ل ل ص ا ا ة و ل ثلاث اليوم ل ا مرات ا ا م في ص ب حافظوا على ع ا ل وصفات كما يحافظوا على وصفات الوصفات ا د ا الحال ت يتغير ر ة هل ل على ل ن ن س ا يحافظ ا ا ع هذه ر في هذه ا ل أ و ق ا ت ا ل ث ل ا ث ة كما ه و ص ف ع ا ل ن ب ي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام تكون ك ا ف ي ة لانها كثير من الوقت ا لكن كيف يوغن بانه هذا الدعاء دعاء مبارك وانه ف و ه خير وانه دعاء بليغ من النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ويحرص عليه أ ش د من حرصه على و ف ا ي ا ا ل ع ط ب ا ء والمتخصصين في علوم الدنيا قلها إذا وإذا أطبعت أمسيت و إ ذ ا اخذت وجعك فالانسان يحرص على ا ج ت ه ا ج الدعوات المباركه حتى اذا كان ل و ج ه ا المعنى فيكون عارف ان ه خلفها معاني ع ظ ي م ة و فوائد ج ل ي ل ة و ا ك م سعيد عن الانسان لذلك يحرص الانسان اذا ل ع و ا اراد ا ل ل ه ي ح ر ص ن هو هذا الذكر الله و ا ذ ي يلاغب ي ع يحرص انه يكون خ ا ئ ج ا ل شفتي النبي عليه الصلاه و ل لماذا لماذا يعرف ان ه ي ق و ل الدعاء من تشريع النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ل أ ث ن ا ب ث ل ا ث ة أ و ل ا ل أ ن دعاء النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا يداريه دعاء في البلاء والفصاح مهما تنصح و ف ب ي ب ومليء ما يكون مثل بلاعه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ثانيا فيه من ا ل أ د ب مع الله جل وعلا ي ه ل ا وعلا التي مليئ وعلا ل وعلا ل ل ه اما غيره فقد يظن انه يعظم الله لكن يقع هو اهله ينسب الى الله ملائكه وخطيئه مليئه لكن يقع في عدم الادب مع الله عز وجل فالنبي عليه الصلاه والسلام كلام من خصائصه انه عظيم الادب مع الله وفي العالم وصفه الثالثه انه كثير البركه البركه في كلام النبي عليه الصلاه والسلام ليست كالبركه في كلام سائل الله فهو اعظم ادب واكثر بركه و أ ع ل ى مثبطا في الفطاعه و البلاء اذا ينبغي من الرساله اذا اردت ان يذكر الله جل و علا كما كان النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام يذكر او كما النبي علمنا ي ه الصلاة ا ا ل ل و س ب ع ل ل ص النبي ة ا ماذا عليه ا ل ص ل ا ة و السلام بعد أبد للطبع البيت عند قاد دخل دخل حهد كل كان كان كان الصلاة لأسراشه للنور يقول النور تصل يقول الخلاب يقول إذا ماذا إذا ماذا إذا ماذا أوء أو أو من خرج هذه كلها دعوات و ا ر ا أذكار ا ل ن ب ي ي ع ل ه ا ل ل ص اذكار ة والسلام إ ا يسبب على النبي عليه الصلاه ة على زيادة والسلام ولا بلا يجد مفضل ن في نهاية الأمر يجد والسلام ل لهذه أ تأثير ذ ك كيف ا الفطاحة والبلاغة يخاطر ا ا ر في ل وإنه ل ل ك ا ا ر ب البديرة ا ر تؤثر ك ة في أنه ا لان ل س و اللسان يستقيم ولغته تصح ل أ ن ه ا في أ ع ل ى درجات ل ص ي ح ة في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة ويشعر ب ا ب ر ك ة ب ر ك ة في نفسه وفي أ ه ل ه وفي ماله وفي بيته وفي ولده لان م على ل الكلام ا والسلام أما إذا ا ن ك ي سارد على النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فهو يقول عديم ا ل ب ر ك ة قليل الفصاحه وقد يكون فيه إ س ا ر أ د ب مع الله عز و ج لذلك ش د د العلماء على ان كل ع ب ا د ة وكل ذكر وكل ولد لا يكون على ه ذ ي المصطفى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ولدت عليه الصلاه والسلام شدت ذلك لا يعرف أن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يعرف المكانه التي اعطاه الله إ ي ا ه فقال من عمل عملا ليس عليه اولى روح ي عمل لما اروكم به مبدونا عليكم لا يعرف ا ل رسول ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م أ ن الله جل وعلا ع ط ا ه الدرج العالي في العلم وفي الادب وفي البلاغه و ا ل ف ص ا ع ة و ا ل ج ر ه فشد هذا الباب من أ ح د ث في أ م ر ن ا هذا ما ليس منه قوه لي؟ أ ي مردود عليه ولم يقبل و أ ي إ ن س ا ن ممنوع من دخول ا ل ج ن ة إ ل ا إ ذ ا كان سائرا ل خلف خطوات النبي عليه الصلاه ة والسلام أما إذا النبي ل سنة سنة بحث عن ع آخرى غير ي الصلاة والسلام اتحمل النتيجة ومع قيامة ما الإبام البخاري أيضا قيامة النبي عليه الصلاة فله ذلك ذلك عليه ومن ومن من ذكره أنه والسلام يعرف أ م ت ه باثر الوضوء ويرد حوض النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام نتقال يطع الله ان يسقينا من يده شربه ع ل لا لظمه س ل ش بعدها ابدا ل أ م ة فيقول أ ص ح النبي ب أصحابي ي أمتي أمتي يعني مستنكر م ا ا ر ف ت ج ي ه م ملالك لا إنك ت د ر ما أحدث ب عليه د ق د غ ر و وقدلوا فيقول ا النبي ي ع ا ل ص ل ا ة والسلام سحقا سحقا لمن غير وبدا بعدا, بعدا بعدا لمن غير وبدا إذن ي س ت ح ق و ا ي ن ا و من الخوف ولا ي ش ت م و ن حول النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ل أ ن ه يخالف سنته في ا ل ع ب ا د ة وفي ا ل ط ا ع ة وفيما شرعه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فهذه ا ل ف ك خطيره ان الانسان يخالص سنه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ و يعبد الله بعباده و ي ت ا ل ه يوم القيامه أ ن ه ا كائن على خلاف ا ل س ن ة كما قال الله عز وجل قل هل ن ن ب ي ك م ب ا ل أ خ س ر ي ن أ ع م ا ل ا الذين ظلت عنهم في ا ل ح ي ا ة الدنيا وهم يحسبون أ ن ه م يرسلون ق ن ع ا إ ذ ن خ ل ا ف ه هذه ا ل خ ط ا ئ ص ث ل ا ث ة خ ط ا ئ ص ا ل م ص ط ف ى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن ه ا ء ع ل ا ل ن ا س وعلاء وعلاء وعلاء وعلاء و ل ا ة و ا ل س ل ا م و أ ع ل ا ل وعلاء وعلاء وعلاء وعلاء وعلاء وعلاء وعلاء وعلاء وعلاء و ع ل ا ن ب ا ل ا ب ي ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م في ح ي ا ت ه ك ل ه ا ل و ل ا ء وعلاء وعلاء وعلاء و ق ل وعلاء وعلاء وعلاء وعلاء وعلاء وعلاء و ل ا ء وعلاء وعلاء و ع ل ا م وعلاء و ل ا ء وعلاء وعلاء وعلاء و ع ل ا ل وعلاء وعلاء وعلاء وعلاء و ل ا ء وعلاء وعلاء و ل ا ء و ل ا ء وعلاء و ل ا ء و ل ا ء و ع ل ا ل ا ء خلاص اخرين انها كلها كانت في الله رب العالمين بما ان كان لا يخاف إ ل ا الله ولا يتوكل إ ل ا على الله ولا يدعو إ ل ا الله ولا يستعين أ و يستغيث الا به عز وجل ولا يحلف إ ل ا به ولا ينادي سواه للغوث أ و العون بل علم الصحابه وعلم أ ت ب ا ع ه والاصحاب والصغار ع ل ه م هذه ا ل ع ق ي د ة كما ا العقيدة وكان أبناء ا ن هو هذه على ل يربي س ل على م ي ن هذه ل ع ق ي د ة كما نقل ابن عباس في الحديث المشهور كنت رجف النبي صلى الله عليه وسلم على ا ع م ا د فقال لي يا غلام إ ن ي أ ع ل م ك كلمات احفظ ح ف ظ الله ي كلمات غ ا ل ي ة و ف ا ي ة ق ي م ة من النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام احفظ الله يحفظك اجده ت ج ا ه ك اذا س أ ل ت ف ا س أ ل الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامه لن يغفروك بشيء لن يغفروك الا بشيء قد كتبه الله لك وان اجتمعوا على ان يغفروك بشيء لن يغفروك إ ل ا بشيء قد كتبه الله عليك ووسعت الاغرام وجفت الصحف اشكدكم الصحابه تميزوا بعزه النفس ما تكون انسان بني ولا تكون انسان ذليل لانه عرف ان العزه إن ا ل إ س ا ن يرجع إ ل ى الله و ا ل ذ ل ج ع الى المخلوق مثله من سعر الناس أ ه ا ن و ه واحترموه لكن من سعر الله جل وعلا ع ظ م ه وكرمه من طلب ع ل الله ازدادوا ا ز ل وكرامته من طلب ع ل الناس ازدادوا ذلا وهوانه الله جل وعلا يرضى إ ن ت ر ك س ق ر ا ل ه و ب ن ي آ د م حين ي س أ ل يرضى يرضى ان ي س ا ن اذا س ا ل ت لكن الله جل وعلا اذا سالته ا ز ب د ت عنده مكانه وعظمه و اجلا يحب السائلين مجزر ا ل شكل البشر ي عليه الصلاة والسلام ورب على هذه كلها. كَانِ إلا ولا كَانِ قد قطره الله عليك ولكن إ ن اتمر ع ى ي و ي و إلا ب ش ي ء قد قطره ا ل ل ه ع ل يكون هذا الكلام ت ه ى القدر ع ن د ا ل ل جل ه و ع ل اشياء ا ل ل أ ا الله م ق د ر ى لان ة ل ت ي هناك ا م اشياء إله و ا ي ر و لان ت ب د هناك ا ل اشياء ل ع ي اخرى لان هناك ا ل ي ل اشياء والسلام وربع ص اخرى ولا يستعين إ ل ا بالله ولا يشرك الا إ ل ى الله حتى ل يسال مباحه يباح الشكر بغير الله أ ح ي ا ن ا والاستعانه بغير الله فيما لا يقدر عليه. عليه او فيما يستطيع ان يهينه تستعين بمساحه ا ل امور الدنيا امور الدناء امور ا ل ن و ر والتحويل أ و ا ل د ر ا س ة م س ا ل مباحه لكن التعرض ا ل م س ا ح ه في المباحات لا يستعين فيها إ ل ا بالله يكون ذلك أ ع ظ م قدر له سوى قال العبد الصالح انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمه يعني يمكن أ ن يشكو الى الناس يمثل همومه واحزانه لكن إ ذ ا جعل ش ق و ا ه إ ل ى الله رب العالمين كان ذلك أ ع ظ م قدرا و أ ع ل ى ش أ ن ه وهكذا قال اهل العلم ما كان يشكو الى ا ل آ خ ر ي ن كما قال الشريف رحمه الله لا أ ش ك و ان الى إ أ ح د شيئا ق ا ل ل اما أ ان ا يكون قدير اما ان يكون عبورا او صديقا أ م ا ا ل ع د و ف ي ك م ص ت ب ي ك ا يا و س ش م ا ت و أ م ا ا ل ط س ب ي ك ف ي ح ز ن و ي ت ع ل م إذا ش ب ي ك ا س ي س ك و ب ك ا سيسكتوبيكا سيسكتوبيكا س ي س ت و ب ي ك ا ي س ك و ب ي ك ا سيسكتوبيكا س ي س ت و ب ك ا س ي ك ت و ب ي ك ا س ي س ت و ب ي ك ا سيسكتوبيكا سيسكتوبيكا س ي ك ت و ب ي ا سيكتوبيكا ل ي ك ت و ب ا ل ي ك ت و ب ي ك ا س ي ك ت م ب ق ا ل له و ب ي ك ا سيكتوبيكا سيكتوبيكا س ي ك ت ب ولن يؤدي ل ى ع ي ن ي هذه فوالله ما رايت بها إ ن س ا ن ا ولا شجرا ولا شيئا منذ خمسه عشر عاما ولم أ خ ب ر بذلك احد الا أنت انت ل ا ع ة في هذه الساعه ة في فيتعلم كيف يشكو الإنسان إلى ل ل ا ي ح ك ن ي أ ي خ و ن ف ض م ا ل ا ل ا ل ع ل ي و ا ل م و ا ل ا ل ع ل م و ا ع ل م و ا ل ص ل ا ل ع ل م و ا ل ع ل ا ل ل م و ا ل ع ل ا ل و ا ل ع ه و ا ل و ا ل ع ل و ا ل م ا ل ع ل ا م ا ل ع ل م والعلم ا ل ع ل م ا ل ع ل م ا ل ف ل م والعلم و ا ل م ا ل ع م ا ع م ا ل م ا ل ع ل ا ل ع ل و ا ل ع ل و ا ل ع م ا ل ع م ا ل ع م ا ل ع ل م ا ل ع ل م و ا ل ع ا ن ع ل ا ل ع ل م والعلم والعلم و ا ل م و ا ل ع ل ا ل ل م و ا ع ل م والعلم و ا ل ل م و ا ل ع ل ا ل ع ل م و ا ل م و ا ل ع ل والعلم و ا ل م والعلم و ا ل ل و ا ل م و ا ل ع ل و ا ل ع ل ا ل ع ل م و ا ل م والعلم ا ل ع ل م ا ل ع م و ا ل ع ل ا ل ع ا ل ع ل ا ل ع ل م والعلم ا ل ل م والعلم و ا ل ع ل و ا ل ع ل ا ل ع ل م ا ل ع و ا ا ل و ا ل فقال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام دعوه لا تزرموه صلى الله عليه وسلم برحمته ورافته ورقته قال لا تزرموه فدعوه حتى يتم بوله ثم أ م ر ه م عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن يصبوا عليه إ ن ا ء من الماء وانتهى الاعرابي تسامح مع هذا ا ل ا ع ر ا ب خ ط أ لا ت م ك ن ان ل ع ا ن ي من صحه ت أ ث ر بهذا المولد قال اللهم ا م ح م ن ي وارحم محمدا محمد ولا ارحم معنا احدا قال اللهم ارحمني انا ومحمد صلى ر ف ا ل ل ي عليه الصلاة وسلم ا ل ا لقد حجوت واسعا لقد حجوت واسعا و ر ح م ة الله واسعا تشملنا جميعا فهذا م ث المثال في مثل المثال الزني أ و ل م ع ا م ل ة لا تنسى الى ا ل ع ق ي د ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام جاءه وكان من دون ما قال ما شاء الله وشئت فرجل النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وقال اجعلتني لله جدا م شاء قل ما شاء الله وحده, وحده من تُوكَّلت ا ل ل م على جعل مع الله واحد لكن الاصلاح يقول على الله أ ن استعنت بالله ثم بك بفضل الله ثم بفضل ك ل ا و ك ل ا لكن إ ذ ا ق ا ل ا ل إ ن س ا ن بفضل إ خ و ا ن ن ا و بفضل الله على جعل الفضل واحد و جعل الدنيا واحد ة و ايش ي ك ت الله و ب ل عالمي لكن يقول بفضل الله ثم بجهود ا ل إ خ و ا ن ثم بمعاويه الناس كلمة ثم تثير التراخي ويكفي ا ل د ن ة الأدلة ولا تفيد المساواة والاستراث تفيد ذلك ي ان صلى الله ا أن الله جل وعلا فيه قال وانك لعلى خلق عظيم و أ خ ل ا ق ه صلى الله عليه وسلم هي أ ك م ل ا ل أ خ ل ا ق ف كان عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كريما وكان متواضعا مع أ ن ه كان شجاعا شهما لا يخاف ولا يهاب لا يخشى في الله ل ن المتلاهي وكان كثير ا ل ح ي ا ة كان اشد حياء من العذراء في خدرها لكن إ ذ ا ربط لم يقم لربه شيء ليس حياء ا ل م ذ ل ة و ا ل م ه ا ي ة و إ ن م ا حياء الحشمه والوقار والمروعه لم يقم لرمله شيء حتى يفهم ا ل ح ي ا ة بمعنى الضغط و ا ل ج ب ل و ا ل س ك و ل عن تلمس الحق ابدا كان عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ش د ح ي ا ة من العذراء في خ د ر ه اي من ا ل ز و ي ة ل ي ل ة ا ل زفافها او العروس ل ي ل ة عرفها و لكنه مع ذلك كان إ ذ ا عظم لم يقم لرمله شيء ولعلهما من ا المفيد ع ن ي ع ر ف جانبا من نوع ا ل ح ي ا ة التي كان يعيشها أ ولايه البشر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مع م قائدهم أ ع ظ م قاده الدنيا عليه ل ا صلى ا والسلام ة فأول مرض الله عليه ن ه ق ا الله عنه و ا ل ل لا ه إن كنت ت أ ع م د بكبدي على الأرض المجهور وان كنت ل أ ع ص ب الحجر على ح ك م ن الجوع من شدة ا ل ج ولقد ع و قعدت ي و م في طريقهم الذي يخرجون منه <تصفيق> أي الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و أ ص ح ا ب ه اشتد عليه الجوع لذلك ف ج ل س الطريق الذي يخرج منه بعض الصحابه ة وكانت و ب ي م بجوار المسجد فقعدت يوما في طريقهم الذي يقربون منه فمر بي ابو بكر م فسالته أ ل ت ت ه عن آية من آية ك ب ا ل لا ل ه مرغمان ما س أ إلا ل ي ش ب عن ي ايه عن ا ل آ ة لكن ما ا ا قرد من و إ ي ت يسد ب ه ا الجوع ب ه الله ا ع ط ش ن بلغ مبلغ به جوع حتى كان يشد الجوع احيانا يقع م ق ش ي ا عليه وكان يقول الصديان جنه أ ب و هريره جنه أ ب و هريره ك م ن يطغى رضي الله عنه و ع ر ض ا ه قال فمر ب ي أ ب و بكر ف س أ ل ت ه عن ا ل ا ي ة ما س أ ل ت ه إ ل ا ليشبعني فمر ا ولم يفعل أ ب و بكر ص د ي ر ه رضي الله عنه أ ج ا ب ه عن فهم ا ل آ ي ة وشرح له ا ل آ ي ة وانفر و ر ج ب بالشرك ي و ر ج ب بالفهم قال ثم مر بي عمر ف س أ ل ت ه عن آ ي ة من كتاب الله ما س أ ل ت ه إ ل ا ليشبعني وفي روايه ليستتبعني شاركو لن يتبعني الى البيت يمشي البيت ي خ ذ و ج ب ة يرتاح بها من جوع ل ل أ و من ق ل ب الجوع ل ا ل ك مر و ل م يفعل دوري جار وفار والعلماء عللوا او ذكر بعض العلم لعدم دعوه او ظهر ورور جاهل ه ر و ل البيت إما لقد أ ن ه ه م لم ي ف اردت ان ما ع ا ه ا أ و ل أ ن ه مسلما اكون مسلما ا ي و ي اكون مسلما اكون مسلما ج و ع ل ق اكون مسلما ف ل م وعرف اكون مسلما ل اكون ا ل ب ص ر ا س ت ه عليه الصلاة وذكائه ا ا ل ل س م و وفطنته وحرصه على مصالح الرعيه عليه الصلاه والسلام قال لما راي أ تبسم وعرف ما في وجهي وما في نفسي عرف م ا ل ا يريد ابي هريره وقال عن صفحه وجهي العناء والجوع الشديد الذي يعاني منه وكان عليه الصلاه والسلام فطنا لبيبا وكان حرصا على مصالح اصحابه فتبسم ثم قال ابا هيرو يداعب أ ب و ه ر ي ر ة أ ب ا هير قلت لبيك يا رسول الله قال الحق أ و الحقني ومضى و خ ل ت ه ابو ه ر ي ر ة وجد ما يريد دعاه ا ل ن ب ي ع ل ي ه ا ل ص ل ا ا س ا ه فلما وصل ا ل ب ي ت قال فاستعذل ودخل ف أ ر د لي فوجد لبن في قلع في البيت فقال من أ ي ن لكم هذا اللبن ق ا ل و ا اهداه لك فلان او ف ل ا ن ة و ا ل ن ب ي ع ل ي ه ا ل ل ص ا ة و ا ل سلام لما لاعبو هو الى البيت ما كان ا ح ت ر ح ا ل من ا ل ص ح ا ب ه لكنه ا ل ك ا ل عظيم وجود الفيات اي وجود ب ا ل م ج و د وما كان ي ع ل م ا ن وجود لمن او غير لمن او نوع يوجد ب ا ل ف ع ا م او لا يوجد من اي و ج و ا لمن ل وما كان يعلمون فقالوا اهداه لك فلان او فلانه ا يدل على موجوده وكامه ينبغي فقال ك إنه ما على هير قلت لبيك يا رسول الله قال ينطلق إ ل ى أ ه ل ا ل ص ف ة فادعهم لي أ ب و هنا م ت أ ه ل ليدعى الى اللبن يشرب فاذا هو ب د أ بمرسال جديد و أ م ر من النبي عليه الصلاه والسلام ينطلق إ ل ى المسجد ل ي د ع و أ ه ل ا ل ص ف ة ومنهم اهل الصفه فقراء الصحابه و أ ر ي ا ء ا ل إ س ل ا م لا ي ا و ل ن الى أ ه ل ولا مال ولا على أ ح د ليس لهم مساكن ولا د و ر ولا أ ن ف ع ه يذكر بالمسجد مسجد الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في مكان يقامه ا ل ص ف ة يجلس و ن ا ك حتى ا ل يبعث عليه الصلاة والسلام ي إ ل ي ه م بمئيد من طعام و ث م ر وغذاء ف ق ا ن ينطلق غريرا إ ل ى الصدفه ف ق ل وكان و ا أ ك ث ر من م ئ ة وحاضرين ل ه ذ ا الدعوه قيل لهم قالوا سبعين انه ا ل ص ف ة فقال ابو هريره قلت في نفسي يعني في نفسه بينما نفس تكلم قال قلت وما هذا اللبن في اهل الصفة يعني مع هذا الدول القليل, مع هذا الجمع وكان ل مع النبي عليه الصلاه والسلام اذا اعطته هديه بعث بها الى اهل الصلفه و اشركه فيها واعطاه صدرة منها وكان يقبل عليه فلما جاءت هذه الهديه دعاهم ليشاركهم في الطعام ابو هريره استعمل هذا الامر في نفسه قال و اذا دعوتهم و جاءوا امرني فقلت انا الذي ااتيهم ا ل ح ت ى إ ذ ا جاء حيكون هو الساق لِهِمْهُمْ ا ل ق و م أ اخيهم قالوا ماذا عسى ان يبلغني من هذا اللون هذه ا ل و س ا ب ل دارت في عقله و في نفسه رضي الله عنه و ا ر ض ه لكن دار و لم يكن من طاعه الله و و و ل ه بدون ا يستقيم يا قوي ولا يستقيم يتلبث في, في, في ان يطيع النبي عليه الصلاه و السلام ف أ ت ي ت ه م فدعوتهم ف أ ق ب ل و ا ي ق ب ل و ا ا ل د ع و ة ولا يفضلوا افضل ل أ ن ه م منتظرين ل أ ي د ع و ة ليربوها لذلك فدعوتهم ف أ ق ب ل و ا جميعا اتى ا ل م س ب ع ي ن لهم و ق ه فاستاذنوا ف ا غ ل ي لهم ف أ ع ر ض و ا مجالسهم من البيت ج ل س و ا في الاماكن ا ل م ع د ة ل ل ج ن و س و ه ذ ا ل س ت ب ع د منه حتى إ ذ ا يسال ا د ع و ه الى و ل ي م ة أ و إ ل ى و ن ا ث ة لا بد ان يستاذن ولا يقوم بعيد استاذان و إ ن م ا لا ا د أ ن ي س ت أ ذ ن إن ا اذا كان المكان مكتوب و ا ل س ا ح ة ع ا م ة فلا حرج لكن إ ذ ا كان ذهب ف البيت فلا ا د أ ن يستاذن فاذن لهم واخذوا ج ا ل س ه م من البيت يعني ج ا ل س و ا في المكان المعد لهم وما هو البيت البيت لم يكون بيت شاهق البنيان عظيم المعمار فخم ا ل أ س ا ت ا ت والامتعه و إ ن م ا كان بيت متواضع من الحصير و ا ل ج ر ي د و س ع ة المخل لكنه كان بيت يكيد بالجود والكرم والحلم و ا ل م و د ة ف ا خ ل و ا فأخذ مجالسهم من هذا البت ي ا ل م ت و ا ض وهذا يوخذ منه ان ا ل م د ع والبيت ز الجميع لا بد ان يجلس في اللي يبضيح. وما يبضيح إلى مكان لا يليهم او يتحول إ ل ى مجلس لم ن عنهم هل الناس يدع ق م م ا ل أ ت ة و و ي ت ح ل من م ك مكان ا ن ومن إلى إلى مجلس مجلس وهذا ينافي الادب وينافي ا ل م ر و ع ه فاخذوا مجالسهم من البيت اخذ العلماء هذا الادب من هذه الجزئيه فقال النبي عليه الصلاه والسلام اباهره ي قلت لبيت يا رسول الله قال خذ فاعطهم كما توقعت لنزل بلغور قال فاخذت القلعه فجعلته يطيه الرجل فيشرف حتى ي ر و ا ثم يرد إ ل ي القدح يشرب حتى يرتوي اللبن ثم يرد القدح الى أ ب و هريره قال ثم يعطيه الرجل أي الاخر الى جواه فيشرب حتى يرد و ى ثم ي ر إ ل ي القدح ودار أ ب و هريره بهذا القدح الصغير على كل الجالسين دا حتى انتهيت إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إ ل ي فتبسم فقال أ ب ا هير تبسم لا يعيد مني ابو هريره دارت في نفسي و ث ا ل ث و أ ف ك ا ر وهاواجس ك ث ي ر ة قال فتفرض فقال ت ف ف رئيس ع ب ا ه ي ه قلت ل ب ي ك يا رسول الله قال بقيت انا و أ ن ت قلت صدقت يا رسول الله قال أ ق ع د فاشرب قال فقعدت فشربت قال إ ش ر ب فشربت قال فما زال يقول إ ش ر ب حتى قلت لا والله ما أ ج د له م ث ل ه له ط ر ي ب ا ل ز ي ا د ة لا والله لا اجد له م س ل ك ً قال فاذني فاخذ القدح فحمد الله وسمى ثم شئت الفضلى صلى الله عليه وسلم هل حدث الطويل صار وجدار البخاري بتفاصيله وهذا يدل على كرم النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وجوده وتواضعه بعد ذلك ان شاء الله هو واضح السلام عليكم سنقوم ب ت ن ف ا ذ ه ا